بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة تسكيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة شر غائب ينتظر مع فضيلة الشيخ فيصل بن محمد القحطاني بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونسعينه ونستغفره ونتوب إليه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 أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيى والممات ومن فتنة المسيح الدجال أيها الإخوة في الله لقد اعتنى اهل السنه بتحقيق المسائل عالية الرتب فكان النصيب الأكبر والحظ الاوفر لمسائل الاعتقاد التي هي سبيل النجاه في الدنيا ويوم المعاد تنوعت في ذلك اساليبهم وتعددت تاليفهم صطروها بكلام الرصين وتدوين متين قائم على الأدلة الجليه من كتاب الله وسنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في نقول موفقه واقوال محققه إن الايمان بما صح به النقل واجب متحتم فيما شاهدناه أو غاب عنا نعلم أنه صدق وحق سواء في ذلك ما عقلنا وما لم نطلع على حقيقته ومعناه من من انباء من انباء الاسراء والمعراج وأشراط الساعة وأمارات القيامة وأحوال اليوم الآخر وأحوال يوم الحشر وكل ذلك مما صحت به الأخبار من الآيات وبينه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكرهم وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا اقتربت الساعة وانشق القمر وعن حُذيفة رضي الله عنه قال لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبةً ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره علمه من علمه وجهله من جهله إن كنت لا أرى الشيء قد نسيته فأعرفه فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه يعرفه متفق عليه واللفظر البخاري وعند البخاري أيضًا تعليقًا مجزوماً به من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه أيها الإخوة وما كان أمر الساعة شديدًا وهولها مزيدًا وأمرها قريبا ليس بعيدا كان الاهتمام بشأنها أكبر وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لها أجلا وأبيا فقد أكثر عليه الصلاة والسلام من بيان أشراطها وأماراتها وأخبر عما بين يديها من الفتن القريبة والبعيدة ونبَّه أمَّته وحذرها ليتأهَّبوا لتلك العقبة العظيمة يوم ترونها تذهل كل مرضعةٍ عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فزع يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل الله من الفتن من يوقِذ صواحب الحجرات يعني زوجاته من أجل الصلاة من الليل رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة أيها لقوة إن بين يدي الساعة فتنًا مخيفة وأمورًا مدلهمة لا تختص بالظالمين بل قد تنال الصالحين واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب غير أن هناك فتنةً هي أعظم الفتن ليس فتنةٌ صغيرةٌ ولا كبيرة إلا تصغر أمامها وما تكون فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة أكبر من فتنتها إنها فتنة المسيح الدجال ونعوذ بالله من فترة المسيح الدجال وهو حديثنا إليكم في هذه الليلة وإن من سبب من أسباب اختياري لهذا الموضوع أولًا أن الناس كافة عامةً وخاصه إلا من شاء الله لم يعودوا يتحدثون عن خروج الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام مصداقًا لما في زوائد مسند أحمد عن راشد بن سعد قال لما فتحت استخر نادى منادٍ ألا إن الدجال قد خرج قال فلقيهم صعب النجثامة قال فقال لولا ما تقولون لا لأخبرتكم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر ولقد صدق هذا الخبر على أئمة المساجد في هذا الأزمان فتركوا ذكر الدجال على المنابر وهم خاصة الناس فماذا يكون حال عامتهم ومن الأسباب أيضا أيها الإخوة تشكيكُّ كثير من الناس بل بعضهم من ينتمي إلى أهل العلم في عقيدة نزول عيسى عليه السلام وقتله للدجال في آخر الزمان وهذا رد للأحاديث الصحيحة الصريحة فهذا وهذه بعض أسباب اختيار الموضوع الدجال وما أدراكم ما الدجَّال منبعُ الكفر والضلال وينبوعُ الفتن والأوجال قد أنذرت به الأنبياء قومها وحذرت منه أممها ونعتته بالنعوت الظاهرة ووصفته بالأوصاف الباهرة ما معنى المسيح الدجال؟ معنى المسيح هذه اللفظة تطلق على الصديق وعلى الظليل الكذاب فالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام الصديق والمسيح الدجال الظليل الكذاب فخلق الله المسيحين أحدهما ضد الآخر فعيسى عليه السلام مسيح الهدى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله والدجال لعنه الله مسيح الضلالة يفتن الناس بما يعطاه من الآيات كإنزال المطر وإحياء الأرض بالنبات وغيرها من الخوارق التي سيأتي ذكرها إن شاء الله وسمي الدجال مسيحاً لأن إحدى عينيه ممسوحة ومعنى الدجال أصل الدجل معناه الخلق والتغطية والدجال المموه الكذاب الممخرق أي يكثر،, أي يكثر منه الكذب والتلبيس ولفظة الدجال أصبحت علماً على المسيح الأعور الكذاب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وسمي الدجال دجالاً لأنه يغطي الحق بالباطن أو لأنه يغطي على الناس كفره بكذبه وتمويهه وتلبيسه عليه أما عن صفة الدجال فهو رجل من بني آدم وليس خيالاً إنما هو رجل من بني آدم له صفات كثيرة جاءت بها الأحاديث لتعريف الناس به. وتحذيرهم من شره حتى إذا خرج عرفه المؤمنون فلا يفتتنون به بل يكونون على علم بصفاته التي أخبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وهذه الصفات تميزه عن غيره من الناس فلا يغتر به إلا الجاهن الذي سبقت عليه الشقوة نسأل الله لنا ولكم العافي ومن هذه الصفات أنه رجل شابٌ أحمر قصيرٌ أفحج جعد الرأس أجل الجبهة عريض النحر ممسوح العين اليمنى وهذه العين ليست بناتئة أي أن عينه ليست ببارزة ولا جحرا أي ليست بعالية ولا عميقة ليست غائرةٌ منجحرة في نقرتها وكأنها عنبة طافئة وعينه اليسرى عليها ظفرة غليظة وهي اللحمة أو اللحمة تنبُت عند مقدمة العين وقد تمتد إلى السواد فتغشاه ومكتوب بين عينيه كافراء بالحروف المقطعة أو كافر بدون تقطيع كما ورد في روايات كثيرة يقرؤها كل مسلم كاتب وغير كاتب ومن صفاته أنه عقيم لا يولد له وإليكم أيها الأخوة بعض الأحاديث الصحيحة التي جاءت بذكر صفاته السابقة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم أطوف بالبيت هذه رؤيه من النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه رأى عيسى عليه السلام ثم رأى الدجال فوصفه فقال فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافئة قالوا هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعه وهو رجل مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله تعالى ليس بأعور ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية رواه البخاري وفي حديث النواس من سمعان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم في وصف الدجال إنه شاب قطط أي شديد جعودة الرأس عينه, عينه طافية كأني أشبهه بعبد العزة ابن قطن طواه الإمام المسلم وفي حديث عبادة ابن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليس, ليس بناتئة ولا جحراء فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما مسيح الضلالة فإنه أعوَرُ العين أجَلَ الجبهة عريضٌ نَحَر فيه دفأَ، أي فيه انحِنا وحديث حُذيفة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم الدجَّال أعوَرُ العين اليُسرى جفال الشَعرْ أي كثير وحديث أنيس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم وإن بين عينيه مكتوب كافر وفي رواية ثم تهجَّاه كَثَارًا يقرأه كل مسلم وهذه الكتابة أيها الأخوة كتابةٌ حقيقية على ظاهرها يقرأها الكاتب والأمِّي يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وذلك أن الإدراك في البصر يخلقه الله للعبد كيف شاء ومتى شاء فهذا يراه المؤمن بعين بصره وإن كان لا يعرف الكتاب ولا يراه الكافر ولو كان يعرف الكتابة كما يرى المؤمن الأدلة بعين بصيرته ولا يراه الكافر فيخلق الله للمؤمن الإدراك دون تعلم لأن ذلك الزمن, ذلك الزمن تنخرق فيه لعداد انتهى كلامه رحمه الله ومن صفاته أيضاً ما جاء في حديث فاطمة بن قيس رضي الله عنها في قصة الجساسة وفيه قال تميم رضي الله عنه فانطلق صراعاً حتى دخلنا الدين فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قد وأشده وثاقاً رواه مسلم وهناك مسألة هل الدجال حي وهل كان موجوداً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل الجواب على هذين السؤالين لا بد من معرفة حال ابن صياد هل هو الدجال أو غيره ونذكر ذلك باختصار شديد وإلا فالمسألة طويلة لا يسع المجال لذكرها بالتفصيل وإذا كان الدجال غير ابن صياد فهل هو موجود قبل أن يظهر بفتنته أو وقبل الإجابة عن هذه الأسئلة نعرف بابن صياد اسمه صافي وقيل عبد الله بن صياد أو صائد ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان من يهود المدينة وقيل من الأنصار وكان صغيراً عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ذكر ابن كثير أنه أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال النووي في شرح مسلم قال العلماء قصته مشهورة وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره ولا شك في أنه دجال من الدجاجلة وممن ذهب إلى أنه هو الدجال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجابر بن عبد الله رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ابن حجر في الفتح وذهب كثير من العلماء إلى أنه ليس هو الدجال الذي يخرج في آخر الزمان ومن أدلَّتهم حديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم انتهى كلامه وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في أثناء كلامه على, على كرامات الأولياء وهذا بخلاف الأحوال الشيطانية مثل حال عبد الله بن صياد الذي ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في أمره حتى حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال لكنه كان من جنس الكهان والذي يدل أيها الأخوة على أنه ليس بالدجال أن الدجال موجود وحي كما في حديث التميم الداري رضي الله عنه ونذكر الحديثة في طوله روى مسلم في صحيحه عن فاطمة تقيس رضي الله عنها أخت الضحاك ابن قيس رضي الله عنه أنها سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة فخرجت إلى المسجد قالت فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرجو الانتباه إلى هذا الحديث الشيق للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين فيه أحوال الدجال وعن أوصافه وعن أخباره في حديث تميم هذا الذي نذكره قالت فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال ليلزم كل إنسان مصلى ثم قال أتدرون لما جمعتكم قالوا الله ورسوله أعلم قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميماً الداري كان رجلاً نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال حدثني أنه ركب في سفينةٍ بحرية مع ثلاثين رجلاً من لخمٍ وجُذام فلعب بهم الموج شهراً في البحر ثم, ارفأ ثم ارفأوا أي أنهم انتجأوا إلى جزيرةٍ في البحر حتى مغرب الشمس فجلسوا في أقرب السفينة أو في أقرب السفينة في القوارب التي مع السفن فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب أي كثيرة الشعب غليظة لا يدرون ما له من دبره من كثرة الشعب فقالوا ويلك من أنت أو ما أنت فقالت أنا الجساسة قالوا وما الجساسة قالت أيها القوم انظروا إلى هذا الرجل في الدير أو في الدير, في الدير فاني الى خبركم فاني قال فلما سمت لنا رجلا فرقنا منها ان تكون شيطانا خافوا منه قال فانطلقنا صراعا حتى دخلنا الدير او الدير فاذا فيه اعظم انسان رايناه قط خلقا واشده وثاقا مجموعه يداه الى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد قمنا ويلك ما أنت قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما, ما أنتم قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اقتلم فلاعب بنا الموج شهرا ثم أرفعنا إلى جزيرته جزي هاله فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدري ما قبله من دبره من كثرة الشعب فقلنا ويلك ما أنت فقالت أنا الجساسة قلنا وما الجساسة قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدين فإنه إلى خبركم بالأشواق فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا قال فأخبروني عن نخل بيسانا قبيسان احدى مدن فلسطين قلنا عن اي شيء عن اي شانها عن اي شانها تستخبر قال أسألكم عن نخلها هل يثمر قلنا نعم قال اما انه يوشك ان لا يثمر قال اخبروني عن بحيره طبريه وهي بحيره عذبة الماء في فلسطين قلنا عن أي شأنها تستخبر قال هل فيها ماء قالوا هي كثيرة الماء قال أما إن ماءها يوشك أن يذ. قال أخبروني عن, عن عين زغر بلده في الجانب القبلي من الشام قالوا عن أي شأنها تستخبر قال هل في العين ماء وهل يزرع, وهل يزرع أهلها بماء العين قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من ماء قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل قالوا قد خرج من مكة ونزل, ونزل يثرب قال أقاتله العرب قلنا نعم قال كيف صنع بهم فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعه قال لهم قد كان ذلك قال لهم قد كان ذلك يعني هل وقع ذلك قلنا نعم قال أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوا وإني مخبركم عنه إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة، إلا مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كرتاهما كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدة منه منهما، استقبلني ملك بيده السيف صلتان يصد يصدني عنها وإن على كل نقب منها ملائكة يحرصون قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تقول فاظمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصر بمخصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة يعني المدينة ألا هل كنت حددتكم ذلك فقال الناس نعم فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت حدثتكم عنه وعن المدينة ومكة ألا إنهم في بحر الشام أو بحر اليمن لا ما من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو وأومأ بيده إلى المشرق قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أيها الإخوة يدل دلالة واضحة على إن على أن ابن صياد لم يكن الدجال الأكبر وأن الدجال الأكبر محبوس في بعض جزائر البحور والله أعلم متى خروجه أما عن مكان خروج الدجال فإنه يخرج الدجال من جهة المشرق من خرسان بلاد واسعة في جهة المشرق وتشتمل على عدة بلدان منها نيسابور وهرات ومرو وبلغ وما يتخلى ذلك من المدن دون نهر جيحون من يهودية أصبهان وهي مدينة في جي في مدينة يقال لها جي وهي الآن وهو الآن يعرف بشهرستان وهذه المدينة موجودة الآن في إيران يهودية أصبهان والله أعلم في حديث فاطمة بنت قيس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو بيده إلى المشرق وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال يخرج من أرضٍ بالمشرق يقال لها خرسان وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه سبعون ألفا من اليهود قال ابن حجر وأما من من أين يخرج فمن قبل المشرق جزما وقال ابن كثير رحمه الله فيكون بدء ظهوره من أصبهان من حارة يقال لها اليهودية الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة حرم أو حرم على الدجال دخول مكة والمدينة حين يخرج في آخر الزمان لورود الأحاديث الصحيحة بذلك وأما ما سوى ذلك من البلدان فإن الدجال سيدخلها واحداً بعد الآخر جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنه أن الدجال قال فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبقتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها وإن على كل نقب منها ملائكة يحرصون وثبت أيضا أن الدجال لا يدخل أربعة مساجد المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور والمسجد الأقصى روى الإمام أحمد عن جنادة بن ابن, ابن أبي أمية الأزدي قال ذهبت انا ورجل من أنصار إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الدجال فذكر الحديث وقال وإنه يمكث في الأرض أربعين صباحاً يبلغ فيها كل منهل ولا يقرب أربعة مساجد المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور ومسجد الأقصى أما عن أتباع الدجال نسأل الله ألا يجعلنا وإياكم وأن يجنبنا وإياكم اتباعه وأن يجنبنا وإياكم فتنة فإن أكثر أتباع الدجال من اليهود والعجم والترك وأخلاط من الناس غالبهم الأعراب والنساء روا مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا عليهم الطيالسة وفي رواية للإمام أحمد سبعون ألفا عليهم التجان وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة قال ابن كثير والظاهر والله أعلم أن المراد هؤلاء الترك أنصار الدجال وكذلك بعض الأعاجم كما جاء في وصفهم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزاً وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطلقة لعالهم الشعر وأما كون أكثر أتباعه من الأعراب فلأن الجهل غالب عليه ولما جاء في حديثي أبي أمامة الطويل قوله صلى الله عليه وسلم وإن من فتنته أي الدجال أن يقول للأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك فيقول نعم فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك وهذه من أعظم الفتن نعوذ بالله من ذلك وأما النساء فحالهن أشد من حال الأعراف لسرعة تأثرهن وغلبة الجهل عليهم ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الدجال في هذه السبخة بمر قناة واد بالمدينة قرب جبل أحد والسبخة هذه الآن موجودة ومعروفة عند أهل المدينة فيكون أكثر من يخرج من المدينة فيكون أكثر من يخرج إليه النساء حتى إن الرجل يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيثقها رباطاً مخافة أن تخرج إليه يثقهم رباطاً مخافة أن يخرجوا إليه وهذا من شدة الفتنة في ذلك الوقت أما عن فتنة الدجال فهي أعظم الفتن منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة وذلك بسبب ما يخلق الله معه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول وتحير الألباب أعاذ الله وإياكم فتنته فقد ورد أن معه جنة ونار وجنته نار وناره جنة وأن معه أنهار, أنهار الماء وجبال الخبز ويأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت وتتبعه كنوز الأرض ويقطع الأرض بسرعة عظيمة كسرعة الغيث إذا استدبرته الريح وكل ذلك جاءت في إلى حديث الصحيح فمنها ما الله مسلم عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار ولمسلم أيضا عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانا أعلم بما مع الدجال منه معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رؤي العين نار تأجج فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليططئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد هذا نار هذه نار الدجال وجاء في حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه في ذكر الدجال أن الصحابة قالوا يا رسول الله وما لبثه في الأرض قال أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قالوا وما إسرعه في الأرض قال كالغيث إذا استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمق السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم ساريحتهم أي ماشيتهم أطول ما كانت ذرا أي تكون عالية الأسنمة من كثرة الشحم ومن كثرة ما فيها من النعمة وأس وأسبغ وأسبغه ضروعا أي أطوله لكثرة اللبل وأمده خواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قولا ما يستجبون لدعوتهم فينصرف عنهم فيصبحون مملحين ليس بأديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة فيقول لها أخرج كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل تتبعه وتطير كأنها يعاسيب النحل ثم يدعو رجلاً مُمْتَلِئًا شبابًا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين أي قطعتين رمية الغرب ثم يدعوه فيقبل ويتهلها الوجه مو يضحك وجاء في رواية البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه أن هذا الرجل الذي يقتله الدجال من خيار الناس أو خير الناس يخرج إلى الدجال من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول للدجال أشهد أنك الدجال الذي حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم حديث فيقول الدجال أرأيتم إن, قتل إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول أي الرجل والله ما كنت فيك أشد بصيرة من اليوم فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه فلا يسلط على ذلك الشاب وسبق ذكر رباة ابن ماجة عن ابن أمامة الباهلية رضي الله عنه وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إن من فتنته أن يقول للأعرابي أرأيت, أرأيت إن بعثت يقول الدجال إن من فتنته أن يقول للأعرابي أرأيت إن لك أباك وأمك أتشهد أني ربك فيقول نعم، فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك أما عن هلاك الدجال فيكون هلاك الدجال على يدي المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فإنه ينزل في آخر الزمان كما عليه على ذلك الأحاديث الصحيحة وذلك أن الدجال يظهر على الأرض كلها كلها الا المدينه والا مكه والمدينه ويكثر اتباعه وتعم فتنته ولا ينجو منها إلا قله من المؤمنين وعند ذلك ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام على المناره الشرقيه بدمشق ويتف حوله عباد الله المؤمنين فيسير بهم قاصدا المسيح الدجال ويكون الدجال عند نزول عيسى عليه السلام متوجهاً نحو بيت المقدس فيلحق به عيسى عليه السلام عند باب لد فإذا رأاه الدجال ذاب كما يذوب الملح فيقول له عيسى عليه السلام إن لي فيك ضربة لن تفوتني فيتدارك عيسى فيقتلوا بحربته وينهزم أتباعه فيتبعهم المؤمنون فيقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود واليهود الآن يكثرون من زرع شجرة الغرقد يكثرون منها وقد قابلت بعض الأخوة الفلسطينيين الذين قدموا في الحج وسألتهم عن ذلك هل هذا صحيح أنهم الآن يقطعون الشجر جميع الأشجار ويزرعون بدلا منها أو مكانها الغرقد فقالوا نعم ورأينا ذلك بعيننا أنهم يزرعون في الشوارع وحول بيوتهم وحول مستوطناتهم وإليكم أيها الأخوة بعض الحديث الواردة في هلاك الدجال روا مسلم عن عبد الله بن عمل رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في امتي فذكر الحديث وفي فيبعث الله عيسى ابن مريم كانه عروه ابن مسعود فيطلبه فيهلك وروى الامام احمد والترمذي عن مجمع ابن جارية الانصاري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقتل ابن مريم او يقتل ابن مريم الدجال بباب ندى روى مسلم وروى مسلم عن نواس بن سمعان ابن سمعان رضي الله عنه حديثا طويلا عن الدجال وفيه قصة نزول عيسى وقتله للدجال وفيه قوله صلى الله عليه وسلم فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات اي ريح نفس عيسى عليه السلام الا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرف طرفه أو طرفه فيطلبه حتى يدركه ببابلد فيقتله وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في خفة من الدين وإدبار من العلم فذكر الحديث وفيه ثم ينزل عيسى بن مريم فينادي من السحق فيقول أيها الناس أما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث فيقولون هذا رجل جني فينطلقون فإذا هم بعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فتقام الصلاة فيقال له تقدم يا روح الله فيقول ليتقدم إمامكم وهو المهدي فليصل بكم فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا إليه قال فحين يرى الكذاب ينماث كما ينماث الملح في الماء فيمشي إليه فيقتله حتى إن الشجر والحجر ينادي يا روح الله هذا يهودي فلا يترك ممن كان يتبعه احدا الا قتله وبقتله لعنه الله تنتهي فتنه فتنته العظيمه وينجي الله الذين امنوا من شره وشر اتباعه على يد روح روح الله وكلمه وكلمته عيسى ابن مريم عليه السلام واتباعه المؤمنين ولله الحمد والمن وايضا نذكر من هلاكه بعض الروايات ثم تصرف الملائكه وجهه قبل الشام ثم ثم ياتي جبل ايليا فيحاصر عصابه من المسلمين فيلقى المؤمنون شدة شديده ويفرض الناس من الدجال في الجبال فقالت ام شريء ام شريك ام شريك بنت أبي العكر او العكر يا رسول الله فإن العرب يومئذ قالهم هم يومئذ قريب وامامهم رجل صالح وقال صلى الله عليه وسلم المهدي من أهل البيت من أولاد فاطمة رضي الله عنها يصلحه الله في ليلة يواطئ اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي أجل الجبهة أقنى الأن يملأ الأرض قصطاً وعدل كما ملأت جوراً وظلماً يملك سبع سنين وقال صلى الله عليه وسلم عصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليه السلام قال من أدركه منكم فليقرئه مني السلام فبينما إمامهم قد يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم إذ نزل عليهم من السماء عيسى بن مريم الصبح عند المنارة البيضاء شرقي أو شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ راسه قطر واذا رفعه تنحدر أو تحدر منهما جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد او يجد ريح نفسه الا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه وقال صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه نبي يعني عيسى عليه السلام وانه ناس فإذا رايتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبيع بين ممصرتين كان رأسه يقطر وإن لم يصبه بلد فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام قال كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم وفي رواية وأمكم منكم قال ابن أبي ذئب تدري ما أمكم منكم قلت تخبرني قال فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم فرجع ذلك الإمام ينكس يمشي القهقرة ليتقدم عيسى فيقول تعالى صلِّ لنا فيضع عيسى يده بين كتفي ثم يقول له لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة أو, تكرمة, أو تكر تكرمة الله هذه الأمة تقدم فصلي فيصلي بهم إمامه ثم يأتي الدجال جبه الإيليا فيحاصر عصابةٍ من المسلمين فيقول لهم الذين عليهم ما تنتظرون بهذا الطاغية إلا أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله أو يفتح, أو يفتح عليكم فيعتمرون أن, أن يقاتلوه إذا أصبحوا فبينما هم يعدون للقتال ويسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة صلاة الصبح فيصبحون ومعهم عيسى بن مريم فيأم الناس فإذا رفع رأسه من ركعته قال سمع الله لمن حمده قتل الله المسيح الدجال وظهر المسلمون فإذا انصر فقال افتحوا الباب فيفتح ووراءه الدجال معه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج فيطلبه عيسى عليه الصلاة والسلام فيذهب عيسى بحربته نحو الدجال فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لنذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده يقتله الله بيده فيريه دمه دم في حربته فيدركه, فيدركه عند باب لد اللد الشرقي فيقتله فيهلكه الله عز وجل عند عقبة أفيق وهي قرية من حوران في طريق الغور في أول العقبة المعروفة بعقبة أفيق والعامة تقول فيق تنزل من هذه العقبة إلى الغور وهو الأردن وهي عقبة طويلة نحو ميلين ويسلط عليهم المسلمون ويقتلونهم فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي الا انطق الله ذلك لا حجر ولا ولا شجر ولا حائط ولا دابه الا الغرقدة فانها من شجرهم لا تنطق الا قال يا عبد الله يا عبد الله المسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله ثم يلبث ثم يلبث الناس بعد سنين سبعاً ليس بين إثنين عداوة فيكون عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في أمتي مصدقا بمحمد صلى الله عليه وسلم على منته حكماً عدلا وإماماً مهدياً مقصطاً فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويذبح الخنزير وتجمع له وتجمع له الصلاة ويضع الجزية ويترك الصدقة فلا يسعى على شات ولا بعير وترفع الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها وتكون الدعوة واحدة لرب العالمين والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم لفجر الروحا حاجا أو معتمرا أو ليثنيهما او ليثنيه ليثنيهما ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسعوا عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك إذا أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرشت عبادا لي لا يدان لأحد من قتالهم فحرِّز عبادي إلى الطوء ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما ثم يصيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس فيقولون لقد قتلنا من في الأرض حلما فلنقتل من في السماء فيغمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله فيرد الله عليهم نشابهم مقبوبة دمًا ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لاحدهم خيرا من 100 دينار من 100 دينار اليوم فيرغب نبي الله نبي الله عيسى واصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس نفس واحده ثم يهبط نبي الله عيسى واصحابه الى الارض فلا يجدون في الأرض موضع شبر الا ملاه زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله واصحابه الى الله فيرسل الله فيرسل الله طيرا كاعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدن ولا وبر فيغسل الله الأرض حتى يتركه يتركها كالذلفة او كالذلفة ثم يقال الأرض انبتي ثمراتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابه من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك, ويبارك في الرسل حتى أن اللقح من الإبل, أو اللقح من الإبل لتكفل فئام من من الناس واللقح من البقر لتكفل قبيلة من الناس واللقح من الغنم لتكفل فخذ من الناس ويكون الثور بكذا وكذا من المال وتكون الفرس بالدريه وقال صلى الله عليه وسلم طوبى لعيش بعد المسيح طوبى لعيش بعد المسيح يؤذن للسماء في القلب في القطر ويؤذن للارض في النبات فلو بذرت فلو بذرت حبك على الصفا لنبت ولا تشاح ولا تشاح ولا تشاح ولا تحاسد ولا تبغ وتنزع حمة كل ذات حمه وتقع الأمنة على الأرض حتى ترفع الأسود مع الابن والنماره مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم حتى يدخل الوليد, حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله وترع الحرب أوزارها وتسلب قريش ملكها ثم يقول ثم يقال تكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها بعهد آدم فيمكث عيسى عليه الصلاة والسلام في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون فبينما هم كذلك إذ الله ريحاً بارده من قبل الشام فتأخذهم تحت آباطهم فتقبل روح كل مؤمن وكل مسلم وفي حديث ابن عمر فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذره من الايمان الا قبضت حتى لو ان احدهم كان في كبدي او في كبد جبل جبل دخلت عليه ويبقى شرار الناس في خفته الطير واحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا قال فتيمث لهم الشيطان فيقولون الا تستجبون فيؤمرهم بالأوثان فيعبدونها وهم في ذلك دارة أرزاقهم حسن عيشهم يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة ينفق في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصعى ليتاً ورفع ليتاً وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطراً كأنه الطل أو الظل شك من الضاوي فتنبتوا منه أجساد الناس ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال للناس يا أيها الناس هلما إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون ثم يقال أخرجوا بعث النار فيقال من كم فيقال من كل ألف تسعمائة, تسعمائة وتسعة فذاك يوم, يوم يجعل ولدان شيبا وذلك يوما يكشف عن ساق عقيده اليهود والنصارى ومقالاتهم وخططهم وتصريحاتهم يقول أحدهم انني مؤمن بكل مؤمن من كل قلبي أن الله يرعى اناسا مثل لي ومثلكم لاعداد العالم لعوده ملك الملوك وسيد الاسياد بهذه العباره هي والاخوه اختصر الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان الإطار العقدي الذي يحكم تفكيرا كثير من قادة السياسة والفكر والديني في الغرب وسواء كان هؤلاء الضعاماء من اليهود أو من النصارى فإن القاسم المشترك بين اهتماماتهم هو التهيئة نعم التهيئة والإعداد لقدوم المنتظر الموعود وإذا كان أيها الأخوة أمثال ريجان يعدون العالم كما يقولون لاستقبال المسيح الذي يؤمن به النصارى فإن القوى التي أوصلت ريجان وأشباهي للحكم تعمل هي الأخرى لإعداد العالم لمقدم مسيح آخر فلليهود أيضاً مسيحهم المنتظر الذي يجتهدون في هذا العصر لتجهيز الدنيا لاستقبال وإيمان أهل الديانتين اليهودية والنصرانية بأن هناك منتظراً وشيك القدوم وأنه لا بد من التهيئة لهذا القدوم هذا الإيمان يرجع إلى عقيدة مشتركة بينهم تعرف بالعقيدة الألفية ومعناها محتوى الألف وهي في الأصل عقيدة يهودية يؤمن أصحابها بأن على رأس كل ألف لا بد أن يشهد العالم أحداثاً كبرى وستظل تتتابع حتى تجيء الألف الأخيرة التي يأتي بصحبتها الملك الألفي الذي يحكم العالم كله بعد فترة من الاضطرابات والحروب والفتن فالمسيح سيعود حسب معتقد اليهود قبل يوم السبت أي قبل اليوم السابع الذي يعني الألف السابعة من عمر الدنيا وجماعات اليهود تعتقد أننا, أننا نقترب منها وهذا يعني كما يقول إيمانويل هيمان أننا دخلنا مرحلة الاضطرابات السابقة على عودة المسيح ويقصدون الدجال مريكهم المنتظر وقد يظن ظن أن الكلام عن العقائد الألفية والدورات السبعة للدنيا يقتصر على اهتمامات الشريحة الموغلة في التديم فقط من اليهود وهذا الظن غير صحيح بل الصحيح أن معظم ساسة اليهود يعتبرون دولة إسرائيل حجر الأساس في مملكة الألف الأخيرة هذا على المستوى الرسمي والدولي ويدل على ذلك أبلغ دلالة أن الشعار الرسمي لدولة اليهود منذ قامت هو الشمعدان وهو سبعة فروض التي يتوسطها الفرع السابع المنفرد الذي يرمز لإسرائيل في ألفيتها السابعة أي إن دولة إسرائيل بمعنى آخر هي الدولة التي ستمتد لتتحول إلى المملكة التي ستحكم العالم من القدس تحت قيادة ملك السلام المنحدر من نسل داود وقد استمد اليهود معتقدهم في مجيء ملكهم والمنتظر من النص الآتي من التوراة التي في أيديهم يقول النص ابتهجي جدا يا ابن تصهيون اهتفي يا أرشليم هو ذا ملكك يأتي إليك وهو عادل أو منصور وديع وراكب حمار وعلى جحش ابن أتان وهذا الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على حمار وهذا يدل على أنهم ينتظرون الدجال ويطلقون على هذا الملك الماشيح وهو اسم عبري مشتق من مشح أي مسح بالزيت المقدس وهم يعتقدون في مقتضى التوراة أيضاً أن ذلك الملك سوف يجمع بقية اليهود المشتتين في أنحاء العالم بعد أن يهتف له اليهود الذين عادوا بالفعل إلى القدس ويذكر مؤلف كتاب الأصولية اليهودية أنه قابل أحد الحاخامات اليهود وتحادث عن شأن المسيح المنتظر فقال له الحاخام وهو من الرموز اليهودية يقول نحن بالتاكيد على مشارف عهد مجيء المسيح المنتظر والتوراه تؤكد ذلك ففي الاصحاح 30 من سفر من سفر من سفر التثنيه نجد هذا النص فان ردت في, في قلبك بين جميع الامم الذي طردك الرب الهك إليهم ورجعت الى الرب الهك وسمعت لصوته حسب كل ما أنا أوصيك به اليوم أنت وبنوك يرد الرب إلهك سبيلك ويرحمك ويعود فيجمعك من جميع الشعوب الذين شردوك إليهم الرب إلهك وهذه العودة للدين هي التي يتوقع الحاخامات أنها ستضاعف كل ما اقتربت الأيام الأخيرة وسوف تكون سببا في مزيد من الفوضى في العالم يقول الحاخام موشي كوفمان إن دولة إسرائيل ليست هي, هي التي ستعلن نهاية العالم وإنما عودت قطاع عريض من الشباب اليهودي إلى الدين هي التي ستؤدي إلى ذلك وإن تلك الأجيال التي بدعت تأخذ مكانها بل تفرض نفسها في المجتمع اليهودي هي كتائب من حملة التوراة ودارة التلمود الذين يتقربون اليوم إلى الله بتقريب يوم مجيء المسيح وكيف لا يفعلون ذلك والتلموت الذي يؤمنون به يقول يجب على كل يهودي أن يسعى لأن تظل السلطة في الأرض المقدسة لليهود دون سواهم وقبل أن يحكم اليهود نهائيا باقي الأمم يجب لاحظ الآن يجب أن تقوم الحرب على قدم وساق ويهلك, ويهلك ثلث العالم وسيأتي المسيح الحقيقي ويحقق النصر القريب وأيضا يستحث التلمود أتباعه على العمل لاخراج المسيح يستحثهم على أن يخرجون على أن يحاولون كل المحاولات لإخراج المسيح الدجان يقول أطلوب المسيح بإخلاص وهو سيستجيب ويجب هذا نص التلمود الذي يؤمن به اليهود والتلموت الذي يعد شريعة شفوية عند اليهود في مقابل الشريعة المكتوبة التي كمثلها التوراة يعد بالخرافات والأساطير التي تدور حول محور واحد وهو المسيح المنتظر أخوان تريدون نكمل عقائد اليهود في سيح الدجال أو يكفي الكلام نكمل طيب يقول الدكتور جوزيف باركلي بعد دراسته لكتاب التلموت بعد أن درس كتاب التلموت يؤكد أن هناك قضية يدور حولها التلموت يقول إن قضية المسيح هي أهم قضايا اليهود فيه هذا ملخص ما في كتاب التلموت وهي أهم قضية تدور أو أهم قضية يهتم بها اليهود عليهم لعين الله خذ مثالا من تلك الخرافات الدينية المنتظرة والتي يتوق له اليهود يقول التلموت حين يأتي المسيح تطرح, أو تطرح الأرض فطيرا وملابس من الصوف وقمحا حبه بقدر كلاوي الثيران الكبير أرض إسرائيل ستنبت الخبز, الخبز والأقمشة من أجود أنواع الصوف وستنبت القمح في لبنان عاليا مثل أشجار النخيل وسيهب هواء يجعله دقيقًا فاخرا. إن هذا المعتقد قد يتصور البعض أن هذا المعتقد قد نسي وطمرته القرون منذ أن وضع التلموت منذ آلاف السنين ولكن مصادر اليهود المعاصرة تدل على أن ذلك المعتقد لا يزال حيا. ويأتي على رأس تلك المصادر بروتوكولات حكماء صهيون فقد تحدثت أيضاً عن المنتظر الموعود ولكن على طريقتها التخطيطية التدبيرية المبرمجة ومما جاء فيها إن حكومتنا ستحيل مظهر الثقة الأبوية في شخص ملكنا وستع وستعتده أمتنا ورعايانا فوق الأب الذي يعنى بسد كل حاجاتهم ويرى أعمالهم ويرتب جميع معاملات رعاياه بعضهم مع بعض وبهذا سينفذ الاحساس بتوقير الملك بعمق بالغ في الأمة حتى لن تستطيع أن تقدم غير عنايته وتوجيه إنهم لا يستطيعون أن يعيشوا في سلام إلا به وسيعرفون في النهاية أنه حاكمهم الإثقراطي المطلق ويقول أيضاً ويوم يضع ملك إسرائيل على رأسه المقدس التاج الذي أهدته له كل أوروبا سيصير البطيرك لكل العالم ويقول أيضاً إن ملك إسرائيل سيصير الباب الحق للعالم في طريارك الكنيس الدولي ويقول أيضاً إن, ملك إن ملكنا سيكون مختاراً من عند الله ومعيناً من أعلى كي يدمر كل الأفكار التي تغري بها الغليزة للعقل إلى آخر ما قال وأيضاً العلمانيون اليهود الذين كانوا دائماً خدم لدولة إسرائيل الدينية وهم الآن الذين يحكمون ولكن احترام التخصص والكفاءة هم يحترمون التخصص والكفاءة يقولون هؤلاء لهم الحكم أي العلمانيين ولكن احترام التخصص والكفاءة هو الذي دفع بالشخصيات العلمانية إلى مقود القيادة في عقود التأسيس الأولى فيما عُرف باتفاق الوضع الراهن واتفاق الوضع الراهن هو اتفاق أُبرم عام 47 واتمئة وألف للميلاد يضع حدوداً فاصلة بين الأدوار المعطاة للعلمانيين والأدوار والصلاحيات والانتيازات المعطاة للدينيين بحيث يمنع هذا الاتفاق التداخل في الاختصاصات بين الفريقين يقول الفيلسوف الأرثذكسي اليهودي أفراهام رافنسكي من الجامعة العبرية في القد قبل 1967 ميلادي يقول قبل 1967 ميلادي كان الصهيونيون العلمانيون هم الذين في السلطة وكانت تتكون منهم الطبق السياسية الحاكم وكانوا على رأس الجيش أما الأرثذكس فكانوا حراس الشريعة والتوراة ولكن الاستيلاء على حاط المبكى جعل الدينيين هم حملة العلم العلم بصهيونية تغمن استمرارها المستوطنات الدينية والمتدينون الفعليون في اليهود هم الذين يأخذون الآن وضع الجاهزية الوجدانية الروحية لتصديق أي تطور يبشر بقوة المجيء المترقب بل لتصديق أي فكرة جريئة بشأن المسيح ولو كانت فكرة الإدعاء في ظهوره بالفعل فمنذ سنوات قليلة جدا وبالتحديد في عام 1994 ميلادي توفي حاخام يهودي كان قد ارتف حوله الآلاف من اليهود بعد أن ادعى أنه هو المسيح المنتظر. وملخص فصة هذا الرجل اليهودي أن جماعة دينية يهودية تطلق على نفسها اسم حبد حبد دخلت الانتخابات الإسرائيلية عام 1988 تأييداً لحركة أجودات اسرائيل الدينية وقد ارتفع عدد نوابها في البرلمان مما مكنها من تأسيس حزب جديد هو هيجيل هاتورات ومع انخراط انخراطية في السياسة أخذت حركة حبد اتجاهاً يبشر بعودة المسيح القريب. وأعطى حاخام الحركة نفسه الحق في, الاشتراك في كل الحملات الانتخابية الإسرائيلية للتركيز على القضية الأساسية وهي قرب مجيء المسيح وضرورة تجهيز الأرض اليهودية لاستقباله وحيث أعلنت تلك الحركة عن قرب مجيء المسيح فقد أصبح أتباعها أو ينظرون إلى أنفسهم أنهم جنود جيش المسيح المنتظر في جميع أنحاء العالم وأعلنوا أنهم سيركزون جهودهم للإسراع بجميع بمجيء المسيح مخلص الإنسانية وانطلق شباب منهم لابسين السواد للانتشار بدعوتهم في نيويورك ولندن وباريس وكذلك في مدريد ويركزون خلال ذلك على غزو أحياء اليهود الدعوة اليهودية لدفعهم بقوة للعودة للدين والتوبة التي ستسرع لحظة الرؤية السامية للجميع ووسط أجواء محموم بالتبشير بعودة اذ بشيطان إنسي منهم يظهر فيهم ويطرح نفسه على أنه المسيح إنه الحاخام منحيم شنيرسون ذلك الرجل المبهم الذي استطاع أن يستلعي أنظار العميان ويستجب رضا المغبوب عليهم بثقافيه التوراتية العميقة وعب قريته العلمية المتنوعة ومنطقه المقنع وحماسه المبهر ومهارته في فك الألغاز والأحاجي بين سطور الأساطير إضافة إلى مركزه العلمي الأكاديمي المشيد فوق هرم من شهادات الدكتوراه مما صنع منه في نظر الآلاف الأتباع الرجل الأسطورة وبدأ رعاء اليهود ينسجون حول الرجل أقاصص الكرامات وأساطير المعجزات مما جعل مقره في مدينة دروكلين قبله يأمها يا المريدون اليهود من كل أنحاء العالم ومع بداية التسعينات كثر أتباعه المطدقون بأنه المسيح ولم يشأ الخبيث أن ينفي عن نفس هذه الصفة بل شجع من ينتظرون إليه هذه النظرة بل حاول تأكيدها بنسبته إلى الجيل السابع المقدس من مؤسس حركة حبت والجيل السابع هو مفضل دائما عند اليهود ولكن الرجل الذي دعى نفسه ودعاه أتباعه بالمخلص قد خلص إليه الموت قبل أن يخلص اليهود مما أذهل أتباعه المهوسين المهو... به ودفع بعضهم إلى الاعتقاد أنه هو المسيح القادر على أن يعود مرة أخرى ليظهر أو ليظهر أمام العالم في البيضاء ليكون ذلك أدعى للتصديق به وعندما يقول ويليام كار في مؤلفه الشهير أحجار على رقعة الشطرنج إن اليهود اختاروا فلسطين لتكون المركز الجغرافي المناسب لخطتهم العامة في السيطرة على العالم وتنصيب أميرهم أمير السلام ملكاً على العالم ويقول إن هذه القوى ستستعمل أو ستستعمل الأموال الكثيرة التي في حوزتها لشراء المراكز الحساسة بهدف خلق النزاعات بين الأمم من أجل الوصول إلى خطتهم بعيدة المدى والتي تهدف إلى الإعداد لمجيء مسيح اليهود ويقول إيمانويل إن الهدف الكبير ليهودية القرن الواحد والعشرين سيكون محاولة افتراع المستقبل مع استمرار الإخلاص للماضي النصارى والمسيح الدجامي يعتقد النصارى خاصة البروستنتان أن هناك عدو كافر طاغيا قاسيا سيخرج قبيل عودة عيسى عليه السلام وأنه سوف يكون من اليهود فأمه امرأة يهودية وسستلتهم جيوشه العالم بعد أن يخرج من شمال إسرائيل أو بالتحديد من سوريا من قبيلة دام ويؤمنون أيضا أنه سيبدأ بدعوة الصلاح وينتحل شخصية المسيح المخلص ثم لا يلبث أن يتحول الى دعوة ربوبية التي سيتبعه عليها أكثر الناس نظراً للخوارق التي ستجرى على يديه يقول مفسر سفر دانيال سينصب المسيح الدجان نفسه الإله الوحيد الجدير بالعبادة وله سيبلي المسيحيون المرتدون ولاءً مطلقًا وسينتحل نفسه أمام اليهود صفة مسيحهم الموعود به منذ عهدٍ بعيدٍ على ألسية الأنبياء ويقبل اليهود ادعاءاته ويقولون هذا هو حقًا المسيح الذي طالما انتظرناه وهذا هو الذي يتكلم كتابنا المقدس عنه ولمن سيخرج الدجال نحن لا نشك أن اليهود بمجموعهم سيكونون طريعة أنصار الدجال فهو منهم وإليهم وخاصة يهود الشرق الذين سيخرج فيهم من الغريب أيها الإخوة أن يهود أيران لم يهاجر حتى الآن إلى إسرائيل فهل, فهل يعتبرون أنفسهم رصيداً مدخرا ليوم مجيء المخلص لهم يقول ابن القيم رحمه الله فالمسلمون يؤمنون بالمسيح الصادق الذي جاء من عند الله بالهدي بالهدى ودين الحق الذي هو عبد الله ورسوله وكلمة وألقاه إلى مريم العذراء البتول والنصارى إنما يؤمنون بمسيح دعا إلى عباده في نفسه وأمه وأنه ثالث ثلاثة وأنه الله أو ابن الله وهذا هو أخ المسيح الكذاب لو كان وجود لو كان له وجود فإن المسيح الكذاب الذي ينتظره النصارى يزعم أنه, أنه الله والنصارى في الحقيقة أتباع هذا المسيح كما أن اليهود إنما ينتظرون خروج مسيح وهم يزعمون أنهم ينتظرون النبي الذين بشروا به فعوضهم الشيطان من الإيمان به بعد مجيئه انتظاراً للمسيح الدجال وهكذا كل من أعرض عن الحق يعوض عنه بالباطل نسال الله العفو والعافيه الوقايه والعصمه من فتنه الدجال ارشد النبي صلى الله عليه وسلم امته الى ما يعصمها من فتن المسيح الدجال فقد ترك امته على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك فلا يدع النبي خيرا الا دل امته عليه ولا شرا الا حذرها منه ومن جمله ما حذر منه فتنة المسيح الدجال لأنها أعظم فتنة تواجهها الأمة إلى قيام الساعة وكان كل نبي ينذر أمته الأعوار الدجال واختص محمد صلى الله عليه وسلم بزيادة التحذير والإنذار وقد بيّن الله له كثيرا من صفات الدجال ليحذر أمته فإنه خارج في هذه, الأمة في هذه الأمة لا محالة لأنها آخر الأمم ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وأول تلك العواصم من الفتن التمسك بالإسلام والتسلح بسلاح الإيمان ومعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلا التي لا يشاركه فيها أحد فيعلم أن الدجال بشر يأكل ويشرب وأن الله تعالى منزه عن ذلك وأن الدجال أعوى والله سبحانه ليس في أعوى وأنه لا أحد يرى ربه حتى يموت يرى ربه حتى يموت والدجال يراه الناس عند خروجه مؤمنهم وكافرهم ثانيا مما يعصى من فتنة الدجال التعوذ من فتنة الدجال والإكثار منها وخاصة في الصلاة في التشهد الأخير في الصلاة فمنها ما رواه الشيخان عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وروى البخاري عن مصعب بن سعد رضي الله عنه قال كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن, ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهن منها وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال وروى مسلم عن أبي فريضة رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعد بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجان وكان الإمام طاووث بن كيسان من كبار التابعين يأمر ابنه بإعادة الصلاة إذا لم يقرأ بهذا الدعاء في الصلاة وهذا دليل على حرص السلف الصالح على تعليم أبنائهم على هذا الدعاء العظيم قال السفاريني مما ينبغي على كل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال وقد ورد أن من علامات خروجه نسيان ذكره على المنابل ثالثاً مما يأسن مثل الدجال حفظ آيات من سورة الكهف فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة فواتح سورة الكهف على الدجال وفي بعض الروايات خواتيمها وذلك بقراءة عشر آيات من أولها أو آخرها ومن الحديث الوالدة في ذلك مروه مسلم من حديث النواس من سمعين رضي الله عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتف سورة الكهف وروا مسلم أيضا عن أبي الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال قال النهوي رحمه الله سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآيات فمن تدبرها لم يفتتم بالدجال وكذلك آخرها قوله تعالى ففحسب الذين كفروا أن يتخذوا إلى آخر الآية وهذا من خصوصيات سورة الكهف فقد جاءت الحديث بالحث على قراءتها وخاصة في يوم الجمعة روى الحكم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من, إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين رابعا مما يعص من الدجال الفرار من الدجال والابتعاد عنه ولا يتعرض له إلا أن كان يعلم من نفسه أنه لن يضره لثقته بربه ومعفاته بعلاماته التي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بها لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث فيه من الشبهات خامساً مما يعصم من إذن الدجال أن يسكن مكة والمدينة فإنهما حرمان آمنان منه لقوله صلى الله عليه وسلم يجيء الدجال فيطأ الأرض إلا مكة والمدينة فيأتي المدينة فيجد بكل نقب من نقابها صحوف من الملائكة ومثلهم المسجد الأقصى والطور ويعلم المسلم أيضا من أراد سكن مكة والمدينة أن هذه البلاد المقدسة إنما جعلها الله عصمة من الدجال لمن سكنها وهو مؤمن ملتزم بما يجب عليه من الحقوق والواجبات تجاه ربه وإلا في مجرد استيطانها وهو بعيد في حياة عن التأدب بآداب المؤمن فمما لا يجعله في عصمة من أن الدجال حين يأتي المدينة النبوية وتمنعه الملائكة من دخولها ترجف بآلها ثلاث رجفات فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة إلا خرج إلا خرج إليه فالعبرة إذن أيها الإخوة بالإيمان والعمل الصالح فذلك هو السبب الأكبر في النجاة وما أحسن ما روى الإمام مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن أبا الدردائي كتب إلى سلمان الفارسي رضوان الله عليهم أنهلُمَّا إلى الأرض المقدسة يعني الشام فكتب إليه سلمان إن الأرض لا تقدس أحداً وإنما يقدس الإنسان عمله اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر ومنها وبطن اللهم انا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اعذنا من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال اللهم اعذنا واعد اهلنا واعد اهلينا وذرارينا وزوجاتنا من فتنة المسيح الدجال اللهم اعذنا من فتنه المسيح الدجال اللهم اعذنا من فتنه المسيح الدجال اللهم احفظنا من جميع الفتن نحن واهلينا واخواننا المسلمين يا يا الجلال والإكرام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات صد التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو ثلاثة